أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنسبة نفس لوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه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 ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطأ أولا لك فأولا ثم أولا لك فأولا أيحسب الإنسان اترك الم يكن نطفه من منيي يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى